وَقَالُوا هَذِهِ أَنَاعٌ وَحَرثٌ حِرُّ لَا يُطْعَمُ غَائِلًا إِلَّا مَن شَاءُ بِعِزٍّ مِّنْهُ وَأَنَّ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ضُحُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا عليه بِمَا كانوا يفترون وَقَاُ مَ فِي بُطُون ذَا ذِيهِلِ أَنَّ آمامِ خَالِِ صَتُِّذُكُِنَ وَمُحَغْرَهَُّ عَلَ أَزُوَدِنَا وَإَِكُمََّ يِتَّتَم فَْغُبْ فِي شُرَكَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالَّذِينَ لَمْ قَد خَاسِ وََّينَ قَثَلُ أَو لدَهُ سَفَهَم بِغَييرعيمِم وَحَر مَا رَزَ قَهُومُ اللَّغُ فتِير أََّ لَله وَمَا 13. 13. 13. 13. 14. 15. 16. 17. 17. 17. 17. وَعَامُ ختَلِفًَا أُكُلُجُ وَزَّتُونَ وَرُم م نَمُتَشابِهَا وَزَّتَُ وَرم م نَ